بدون المواد ماده سهله فيها صوبه فيها صوبه قليلا طيب اجتهدوا اجتهدوا شاء الله الامر سهل اذا اجتهدنا ان شاء الله ثم بعد ذلك يتم الحوار والكلام نعم. هذا يكون في شيء مفيد لو بعض الإخوة اجتهد في تلخيص بعض المسائل هذا شيء جيد يعني أن يلخصها يكتبها أعتقد جميع الإخوة ربما لهم اشتراك على الفيسبوك او على تويتر أو شيء من هذا صحيح جيد يعني لو أصبح هناك لدينا فريق باللغة الماليزية يعني يناقش الاقتصاد في الاعتقاد بـ بـ باللغة الماليزية بمعنى يتم هناك مباحثة ومناقشة في المسائل فإذا بعض الإخوة مثلا وجد أن الأخ فلان أخطأ في الفهم يصحح له ويتم المباحثة والمناقشة في هذه المسألة هل فهمي صحيح فهمك صحيح وهكذا ثم بعد ذلك إني يعني وصلنا إلى مشكلة معضة لا يمكن السؤال عنها في الدرس لكن في النهاية جيد أن نستفيد من أفهامنا جميعا حتى تكون إن شاء الله أفهمنا بشكل دقيق وجيد ونسأل الله سجد التوفيق لنا ولكم طيب بقي حظا من الإخوة نبدأ إن شاء الله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 اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين وصل لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله أيها الإكوة في هذا الدرس السادس من هذه السلسلة التي أسأله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها والتي نشرح فيها كتاب حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى الكتاب والاقتصاد في الاعتقاد وقد أكرمنا الله سبحانه وتعالى بأن أكملنا القسم الأول من الكتاب وهو كان قسم يسير وسهل قسم التمهيدات لندخل بعد ذلك إن شاء الله إلى مقاصد الكتاب لكننا قبل أن نبدأ أيها الإخوة نحب ان نذكر ونتذاكر مع إخواننا الكرام احداث وبعض عبر الهجرة النبوية فتعلمون أن الله سبحانه وتعالى قد أكرمنا بأن شهدنا في الأسبوع الماضي ذكرى هجرة, هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ويحسن بالإنسان المسلم أن يعيد قراءة هذه الاحداث كل عام وكل سنة وينوع من كتاب إلى كتاب بحيث يستفيد ولا يقرأ الأحداث فقط وإنما يقرأ الأحداث ويقرأ عبر الأحداث فوائد حكم مقاصد من هذه الأحداث لأن الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة أخبرنا فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فإذن النبي صلى الله عليه وسلم أسوة نموذج هذا النموذج لابد للإنسان المسلم أن يقتدي به وأن يقتفي آثاره والحقيقة أيها الإخوة أن من أعظم ما يمكن للإنسان المسلم أن يأخذه من الهجرة النبوية كيف أن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت كلها في خدمة الدعوة إلى الله وفي خدمة الدعوة الإسلامية وفي خدمة هذا الدين العظيم الذي أكرمه الله عز وجل به وليس النبي صلى الله عليه وسلم فقط بل كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أذكر يعني قبل سنوات زرنا مقام سيدنا جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه في مؤتة وكان معي مجموعة من الطلبة كنا رحلة مدرسة فأخذناهم إلى مقامات الصحابة فزرنا سيدنا جعفر فأحد الطلبة الأذكياء حقيقة قال يعني سبحان الله كيف كان هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم جاءوا من أقصى الدنيا من مكة جاءوا إلى هنا طلبا لرضاء الله سبحانه وتعالى قال يعني هذا شيء عجيب هو يستغرب لماذا؟ لأنه لا يوجد هذا المعنى في حياته معنى أن يعيش لله أن يعيش وأن يجعل حياته كلها في سبيل الله هذا المعنى غير موجود فيقول إنسان يأتي من مكة يبذل كل هذه المسافات ثم يأتي ليموت هنا في هذه البلاد بلاد الشام وهو ابن الجزيرة العربية هذا شيء عجيب مستغرب قلت له إن هذه ليس شيئا مستغرباً بل على العكس هذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي عليه أصحابه رضي الله تعالى عنهم نحن أيها الإخوة في صلاتنا دائماً ومن السنة عند الشافعية أن نفتتح الصلاة بدعاء الاستفتاح الصيغة المختارة عند الشافعية ما هي؟ قل وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين هذه الكلمات ماخوذه من القرآن الكريم من قول سيدنا ابراهيم قل ان صلاتي ونسكي رب العالمين لا شريك له بذلك امرت سيدنا ابراهيم يقول وأنا اول المسلمين نقول وانا من المسلمين فلاحظ صلاتي نسكي محياي ومماتي لله رب العالمين فالهجره النبويه النبي صلى الله وسلم لما خرج من مكه التفت الى مكه قال والله انك لا احب بقاع الأرض إلي النبي عليه الصلاه والسلام يحب حبا جمنا وقال ولولا ان قومك اخرجونه منك ما خرجت اذا لاحظ النبي عليه الصلاه والسلام لما تعارض امر الدعوه الإسلامية امر الدعوه الى الله امر العمل لدين الله امر هذا الدين تعارض مع مشاعره تجاه هذا البلد تجاه بلده ماذا قدم قدم أمر الدين امر الدعوة إلى الله امر العمل لدين الله سبحانه وتعالى إذن أيها الإخوة علينا أن ندرك ان هذه المعاني النبوية التي كان يغرسها النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس الصحابة والتي كان عليه الصلاة والسلام أيضا حريصا على غرسها في نفوس الأمة والتي نجد القرآن الكريم دائما يدور حولها وكما قلنا حتى في صلاتنا نحن نقرأها دائما نستشعرها معنا حقيقي أننا فعلا لله سبحانه وتعالى أينما أمرنا الله أينما وجهنا أينما كلفنا قمنا بالواجب وقمنا بالمطلوب فرحم الله الشيخ سعيد النورسي رحمه الله له كلمة جميلة جدا تسمعون به الشيخ سعيد بديع الزمان بديع الزمان النورسي رحمه الله له كلمة جميلة قال لو كانت لي ألف نفس فإنني مستعد أن أذهبها في سبيل حقيقة واحدة من حقائق الإسلام يعني مستعد أن أموت في سبيل الله ألف مرة في سبيل ماذا؟ حقيقة واحدة من حقائق الإسلام فكانت أديهم هذه العاطفة الجياشة تجاه هذا الدين تجاه هذا الإسلام الذي يؤمنون به والذي يعتزون بحمل رايته وهذا هو الأصل داء بالإنسان المسلم والحقيقة يا إخوة الهجرة النبوية مليئة بالفوائد وكثيرة والحقيقة هي ليست فوائد فقط على المستوى الشخصي والنفسي وأنه على مستوى التخطيط على مستوى الفهم على مستوى حتى أحيانا في بعض التفاصيل الفقهية كيف نتعامل مع الكافر هناك كافر محارب هناك كافر مؤتمن صحيح من كان دليل النبي صلى الله عليه وسلم في الحد عبد الله بن أريقط صحيح كان كافرا النبي عليه الصلاة والسلام ما قتله بل على العكس النبي عليه الصلاة والسلام جعله ضمن المشروع الإسلامي تمام إذا كان لا يضر الإسلام وبالعكس يريد أن يفيد الإسلام لذلك الحقيقة نحتاج إلى دراسة الهجرة النبوية دراسة حقيقية وبدل أن تكون هناك كثير من احتفالات المسلمين مجرد كلام عام لا يفيد يجب أن تكون مباحثات حقيقية في الهجرة النبوية وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عموما هذا فقط أحببنا أن نبدأ به لأنه لا يصح أن نمر حقيقة على الذكرى دون أن نعرج عليها ولو بكلام يسير مع أن فيها الحقيقة الكثير من الفوائد الكثير من العبار الكثير من العظات نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم بها وأن يرزقنا بعد ذلك حسن الاتباع والالتزام بأوامر الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة كما تعلمون وصلنا اليوم في كتابنا إلى القطب الأول النظر في ذات الله عز وجل وفيه عشر دعاوى الآن بدأنا بالجد كل ما ذكره سابقا جيد وممتاز الآن بدأنا ندخل في ماذا؟ في صل هذا الموضوع تعلمون ان الإمام الغزالي رحمه الله تعالى يعني ذكر لنا ما سوف يتناوله في هذا القطب فيما سبق صحيح؟ في الفهرست الذي يحمل هذه النسخة التي هي نسخة دار المنهاج ذكر هذا في صفحة 69. في صفحة دار الناج ذكر ما سوف يتناوله في هذا الفصل من يقرأ لنا ما سوف يتناوله الإمام في هذا القطب من يقرأ لنا وصلتم إلى الصفحة تقرأنا يا شيخ أحمد تفرض. القطب الأول النظر في ذات الله تعالى فنبين فيه رجله وأنه قديم وأنه باقي وأنه ليس بجوهر ولا جسم ولا عرب ولا محبول بحد ولا هو مخصوص بجهة وأنه مرئي, مرئي كما أنه معلوم وأنه واحد سبحانه وتعالى إذن هذا يا إخوة هو مباحث هذا القطب الذي أسماه الإمام القطب الأول ما معنى كلمة القطب القطب هو ما تدور حوله الأشياء ما تدور حوله الأشياء لذلك يقولون هذا قطب الدائرة ومركز الدائرة مركز الدائرة وقطبها هو أن الدائرة تدور حوله لذلك كان يريد أن يقول أن كل مباحث هذا القطب تدور حول ذات الله سبحانه وتعالى ما هي هل, هل نعرف حقيقة الله ما هي صفات الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء ليس بجوهر ليس بجسم إلى آخره كما ذكر الإمام وسفتته إن شاء الله معنا تفصيلا إذن هذا هو مفهوم القطب فقال القطب الأول ثم دخل الإمام شيئا فشيئا للكلام فقال النظر في ذات الله عز وجل قال النظر في ذات الله ما هو تعريف النظر سبق أن ذكرنا تعريفه وأفردنا له يعني محاضرة كانت طويلة. تعريف النظر أيوة. لا نشترط أن تأتي بنفس الألفاظ لو إنسان جاء بمعاني هذه الألفاظ لا هذا الكلام ذكره ايضا الإمام رحمه الله في صفحة 82 من طبع الدار المنهج ذكر لنا تعريف النظر فقال النظر هو إحضار الأصلين صحيح ثم التفطن لوجه لزوم العلم الثالث من الأصلين قلنا أي مقدمة أيها الإخوة أي معلوم لابد أن يكون إذا كان نظريا لابد أن يكون منبثقا ناتجا عن أصلين فإذا أحضرت الأصلين المقدمة الأولى والمقدمة الثانية ثم تفطنت لوجه لزوم من المقدمة الأولى والمقدمة الثانية فإن هذا يسمى نظرا واضح ان شاء الله؟ فلذلك قال الشيخ هنا النظر في ذات الله عز وجل لذلك الآن سوف يأتي الشيخ هنا بأدلة واضحة على مسألة الإيمان بوجود الله عز وجل الإيمان بصفات الله سبحانه وتعالى السؤال قال النظر في ذات الله هل نعرف حقيقة الله؟ كيف ننظر في ذات الله نحن أيها الإخوة لا نعرف حقيقة الله بل على العكس علماء أهل السنة يقطعون النظر عن النظر والكلام في حقيقة الله سبحانه وتعالى نحن لا نعرف حقائق عن الله نحن نعرف أحكام عن الله سبحانه وتعالى لا نعرف حقائق يعني حقيقة الله سبحانه وتعالى لا نعرفها لكن نعرف أحكامها نحن حينما نثبت القدرة لله سبحانه وتعالى علماء أهل السنة كما تعلمون يثبتون الصفات لله سبحانه وتعالى القدرة الإرادة العلم إلى آخره كيف يثبتونها, يثبتونها من خلال النظر في الآثار فيقولون القدرة مثلا ناخذ مثال على القدرة كيف عرف القدرة قالوا صفة يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه صحيح؟ قال إيجاد كل ممكن وإعدامه إذن هو يتحدث عن القدرة لكن لما تحدث عن القدرة تحدث عن إيجاد الممكن وإعدامه هل تحدث عن حقيقة القدرة؟ لا وإنما تحدث عن ماذا؟ اثر القدرة الإيجاد والإعدام لذلك منهج أهل السنة واضح أيها الإخوة لا يتكلم في حقيقة الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وإنما نتحدث حقيقة حينما نتناول الصفات إنما نتحدث عن آثار هذه الصفات لذلك الله عز وجل لما وجهنا ماذا قال لنا؟ ما قال لنا هذا الله؟ وإنما قال هذا خلق الله هذا خلق الله اشار إلى الكون ولم يشر إلى ذاته العلية صحيح؟ لذلك هذا منهج مهم جدا. في فهم عقائد الإسلام إذن نحن ما نتكلم عن النظر في ذات الله لا نتكلم عن حقيقة ذات الله وإنما نتحدث عن أحكام الآن يؤدي قلو أن إنسانا هذه الأحكام الثابتة لله سبحانه وتعالى هل انكاره لها يلغيها الجواب لا قلنا قاعدة مهمة جدا ذكرناها في المستويات السابقة انكار الحقيقة لا يلغيها انا الآن لو حاولت جاهدا وأغمطت عيني وأردت أن أنكر وجود كأس الماء هذا أمامي أغمطت عيني وبدأت أتأمل وأتخيل أن كأس الماء غير موجود وأتخيل تخيل دقيق جدا جدا الطاولة بغير كأس ماء هل يغير هذا من الحقيقة؟ الجواب لا إنكار الحقيقة لا يلغيها لذلك هذه الصفات التي سوف نذكرها لله سبحانه وتعالى هي ثابتة في نفس الأمر سواء أثبتناها نحن أم لم نثبتها طيب هي ثابتة إذن لله عز وجل نحن ماذا نفعل؟ نحاول أن نعرفها أن نكتشفها تمام؟ طيب لماذا نبحث في هذا الموضوع؟ لماذا؟ نبحث به أيها الإخوة لنحقق الخير لنا هل الله سبحانه وتعالى عرفه الناس او لم يعرفوه هل ينقص هذا من ملك الله شيء هل يتضرر الله سبحانه وتعالى لو أن كل الناس كفروا بالله هل يتضرر رب العالمين طب لو كل الناس آمنوا بالله هل ينتفع رب العالمين أبدا الغني سبحانه وتعالى طيب آمنا أم كفرنا على ماذا يعود الخير والنفاع يعود على الإنسان لذلك أيها الإخوة نحن من ننتفع من دراسة هذه العقائد الإسلامية ونحن من ننتفع بصلاتنا ونحن من ننتفع بعباداتنا الله عز وجل جل شأنه لا ينتفع أبدا من هذا الباب من تمسك بالدين فإنما يتمسك به لمصلحته لخيره لرفعته لعزته ومن تخلى عنه فإنما يتخلى عن مصلحته ورفعته وعزته ومكانته لذلك الله عز وجل بيّن لنا هذا بيّن. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى نحن بالمفهوم الكلامي نحن من قسم الممكنات صحيح؟ ما معلوم الممكنات؟ وجودنا جائز عدمنا جائز فقراء لكن الله سبحانه وتعالى واجب نحن نحتاج إلى مرجح الله عز وجل لا يحتاج إلى مرجح سبحانه وتعالى وهذا أيها الإخوة ما يدخلنا إن شاء الله تعالى في موضوعنا الأول يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى الدعوة الأولى وجوده تعالى وتقدس بدأ بمسألة من أعظم مسائل العقيدة بل أعظمها على الاطلاق مسألة وجود وجود الله سبحانه وتعالى وجود الله الواجب لذلك بعض علماء الكلام المدققين ماذا يقولون؟ يقولون إننا لا نثبت فقط مجرد وجود الله بل نثبت وجوبة وجود الله يجب أن يكون الله عز وجل موجودا واضح الكلام؟ لذلك ان شاء الله سوف ندرس هذه المسألة التي تعتبر مسألة أساسية ومهمة جدا لنكن أيها الإخوة واضحين وصريحين تماما يوجد اليوم مشككون في هذه العقيدة الإسلامية يوجد اليوم لا بد للإنسان المسلم أن يتفهم هذا الأصل يدرسه دراسة حقيقية ثم بعد ذلك إن شاء الله ينطلق ليفهم الناس في هذه المسألة طبعا الناس تتفاوت من الناس من يقنعه الدليل البسيط ومن الناس من يحدد إلى أن تتعمق معه وتذكرون أننا ذكرنا في اول هذا الكتاب المبارك من أن العقائد ومن أن الأدلة في علم الكلام هي عبارة عن أدوية لا بد لهذه الأدوية من صيدلاني محترف يحسن استخدامها الصيدلان الذي يبيع في الصيدلية لابد أن يحسن استخدامه لأن الإنسان هذا إذا لم يكن يحسن الاستخدام قد يضر أكثر بكثير مما ينفع لذلك هذه قضية مهمة جدا الآن أيها الأخوة سوف نذكر لكم إن شاء الله دليل الإمام الغزالي سوف نشير إلى أدلة أخرى في بداية كلامنا وسوف نتعمق في دليل الإمام الغزالي رحمه الله لأن موضوعنا هذا الكتاب لكن أريد أن أنبه على قضية مهمة جدا عدم فهم الدليل لا يعني بطلان المدلول لدي دليل ولدي مدلول ما هو المدلول النتيجة يعني النتيجة الخلاصة من الدليل أحيانا إنسان نحن عندما نستدل على وجود الله عز وجل قد نذكر الآن أربعة أدلة نكتفي اليوم بذكر أربعة أدلة ربما لا تفهم واحد منها عدم فهمك واحد منها لا يعني أن الله عز وجل غير موجود ننتبه لماذا؟ لأن الدليل أيها الإخوة هو عبارة عن وسيلة وسيلة هذه الوسيلة أحيانا قد لا أفهمها كطالب علم مثلا لا يعني هذا أن أقول والله أنا لا أستطيع أن أثبت وجود الله لا ننتبه عدم فهم الدليل لا يعني عدم المدلول واضح الكلام؟ أحيانا بعض, بعض الناس قد لا يفهم دليل من الأدلة لا. لا تقول له لا عليك أن تفهم هذا الدليل أو لا. لا ربما تنتقل معه إلى دليل آخر وتعلمون أن علماء أهل السنة لهم قوي, قوي جدا في هذا قالوا العالم كله يدل على وجود الله سبحانه وتعالى وتعلمون ذلك البيت الشعري الجميل الذي يقول وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد في كل شيء له إيش آية في كل شيء لله عز وجل آية ما معنى آية دليل علامة تدل على وجود الله فيمكن أن تستدل على وجود الله عز وجل بكل شيء ممكن ممكن فلذلك الأدلة قد هي متكاثرة وكثيرة لذلك هذا فهم الذي لا يعني أني أبطلت الدلاء المدلول ننتبه وتعلمون هناك قاعدة أصلا منطقية مشهورة تقول عدم الدليل لا يعني عدم المدلول تسمعون بهذه القاعدة المنطقية عدم الدليل يعني انا شيء لم أجد عليه دليلا هل هذا يعني أنه غير موجود؟ لا يعني مثلا هل توجد كرة أرضية ككرتنا هذه التي نحيا عليها في الزاوية الأخرى من العالم؟ ممكن. ممكن؟, ممكن هل يوجد دليل يمنع؟ لا يوجد هل يوجد دليل يثبت؟ لا يوجد أيضا صحيح؟ لا دليل يمنع ولا يوجد دليل يثبت فلا نمنع ولا نثبت طيب عدم الدليل هل يعني عدم المدلول؟ لا عدم الدليل لا يعني عدم المدلول إنسان؟ أرسلت وقلت الله في المكتبة التي بجانبنا هنا يوجد الكتاب الفلاني ذهب هذا الأخ بحث في المكتبة لم يجده جاء إليه قال الكتاب غير موجود ماذا نقول له خطأ لا تقول غير موجود قول لم أجد الكتاب لكن لا تقل غير موجود لأنه قد يكون موجود وأنت لم تجده صحيح فلذلك هذه نقطة مهمة جدا كلام أنا عن الأدلة بعض الأدلة انا أعلى وقد تكون سهلة على بعض, من من بعض الأدلة قد تكون فيها نوع من الدقة لا مانا نذهب ونتفكر بها ونصبر عليها واضح إن شاء الله وهذا امر مهم جدا كما قلنا لكم لأن هذا الكتاب مستوى كما قلنا مستوى يعني مرتفع قليلا ممتزة يعني مستوى ممتاز الآن وجود الله سبحانه وتعالى العلماء حقيقة لهم أيها الإخوة أدلة كثيرة على وجود الله عز وجل سوف نذكر إن شاء الله في هذا اليوم أربعة منها تمام؟ لدينا طبعا نركز على دليل الإمام الغزالي وسنكتفي به لكن نذكرها فقط على سبيل الإجمال الدليل الأول ما يعرف عند العلماء بدليل الحدوث دليل الحدوث وهو الدليل الذي استخدمه الإمام الغزالي رحمه الله دليل الحدوث كيف دليل الحدوث؟ بماذا نستدل؟ نقول يا إخوة هذا العالم لم يكن موجودا صحيح؟ الله ما الذي أوجده الله تعabyм ما الذي أوجده الجواب الله فمعنى الحدوث ومعنى الحدوث الحدوث هو الذي هو الوجود بعد العدم الحدوث معنى الوجود بعد العدم الحادث معنى الذي وجد بعد العدم الذي وجده لاحظ الحادث أنها اسم فاعل الحدوث مصدر واضح فإذا هذا الحدوث الحدث العالم هذا لم يكن موجودا ثم وجد الآن سوف نرى كيفية استدلال إمام الغزالي رحمه الله سوف يستدل استدلالا كما يقولون استدلالا منطقيا عقليا هناك الآن بعض العلماء يستخدموا أدلة أخرى على حدوث العالم لا إشكال الخلاصة التي نصلها أن هذا العالم كان معدوما ثم وجد الأمر سهل صحيح سوف يستدل الإمام الغزالي رحمه الله استدلالا عقليا منطقيا على هذا طيب لماذا الإمام الغزالي يستخدم هذا الاستدلال للمنطقي العقلي لأن المنطقي العقلي ثابت استدلال المنطقي العقلاني يثبت يبقى فيه ثبات وديمومة بعض الناس الآن ربما يستدل على هذا بالنظريات الفيزيائية بالنظريات الفيزيائية تسمعون مثلا بنظري... بنظرية الانفجار العظيم نظرية البيك بانك فيوري هذه نظريتي تقول بأن العالم لم يكن موجودا ثم وجد استدلوا بمجموعة من الأشياء قالوا هذا العالم يتوسع ويزداد توسعا هذا ثبت فعليا أنه فعلا العالم ماله يتوسع قالوا طب قبل مئة سنة كيف كان كان اقل حجما طب قبل ألف سنة أقل حجما طب قبلها قبلها قبلها ماذا سوف نصل قالوا إلى أنه نصل إلى نقطة هذه نقطة ماذا حصل فيها انفجار وكل ما يحصل في الكون من توسع هو نتيجة لهذا الانفجار تمام؟ لا اشكال إنسان يقول انا أريد أن أقول لك هل من أنت؟ وجدت إنسان يقول هذه النظرية هو مقتنع بهذه النظرية نقول لهم إذن العالم لم يكن موجودا ثم وجد من الذي جعل لهذا الانفجار وجودا صحيح؟ صحيح فجار كيف حصل؟ إذن هذا السؤال كبير جدا إذا لاحظ معي نحن في الدليل الأول نستدله بالحدوث حدوث العالم أحيانا أنت قد تستدل بدليلين آخر ما يعرف بدليل الامكان دليل الامكان هذا دليل اخر الامكان ما هو دليل الامكان دليل الامكان دليل عقلي بحت كيف يقول هذا العالم يحتمل احتمالات عدة يعني العالم هذا يحتمل ان يوجد ويحتمل ان يعدم صحيح العالم هذا يحتمل ان يكون كرة وأن يكون كرة الأرضية مثلا يحتمل أن, يكون أن تكون كرة ويحتمل أن تكون مستطيلا تمام مكعبا احتمالات عدة طيب لماذا وجدت وجد احتمال دون باقي الاحتمالات هذا يسمى ماذا دليل الإمكان ممكن يعني كان من الممكن للعالم أن يكون بشكل آخر وهذا دليل الإمكان يمكن أن تستدع عليه بكل شيء أنت نفسك مثلا أنت كان من الممكن أن تكون, أن تكون قد ولدت في غير المكان الذي ولدت فيه أو أن تكون وجدت في غير الزمان الذي وجدت فيه لماذا أنت في هذا الزمان لماذا لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لماذا لم تكن في زمني الطوفان زمل سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام لكنك وجدت في هذا الزمن لماذا الزمن واحد فانت وجدت في زمن دون زمن آخر ممكن ممكن هنا وممكن, هنا وممكن هنا لماذا وجدت في هذا المكان دون غيره لماذا وجدت في هذا الزمن كان من الممكن أن تكون من مثلا مواليد فرنسا لكنك ربما تكون مواليد ماليزيا أو مواليد الأردن أو من مواليد فلسطين طب لماذا ربما أنت في نفس البلد كان من الممكن أن تكون من مواليد عمان أو من مواليد مثلا مدينة مختلفة في ماليزيا لا أعرف المدن الماليزيين <تصفيق> تمام؟ فهذا كله ممكن لماذا أنت وجدت في هذا دون غيره؟ هذه الاحتمالية تجعلني أتساءل لماذا وجد احتمال دون الآخر؟ لأن هذه الاحتمالات مالها ما حالها؟ متساوية صحيح؟ الذي الآن مثلا أولدت في مدينة إربد كان ممكن أن أولد في عمان وكان أولد أن أولد في العقبة أو في ماليزيا أو في فرنسا أو في مصر أو في سوريا احتمالات هذه احتمالات متساوية لكن ترجح احتمال منها وهو أن أولد في مدينة إربد هذا يدفعني للتساؤل ما هو السبب في الرجحان هذا على غيره من الاحتمالات لا بد من وجودي مرجح هذا يعرف بدليل الامكان وهو حقيقة دليل عقلي ربما أحيانا بعض الناس الذين يعيشون مع هذا حقيقة يسأل عنه دائما بعض الناس اللي فيهم نوع من التفكير المجرد ولا إشكال هو دليل قوي جدا في الحقيقة ما يسمى بدليل الامكان لدينا دليل ثالث أيضا وهو دليل الإتقان دليل الإتقان او ما يسمى بدليل النظم أو دليل النظام وهو أن ترى في العالم هذا الإبداع هذه الصنعة المحكمة أنت ترى في العالم تناسق واضح لو نظر الإنسان إلى طعامه كيف فقط أجهزة الجسم تتعامل مع هذا الطعام كيف هي الله عز وجل القلب كيف هي الله عز وجل الدم كيف هي الله عز وجل المعدة كيف هي الله عز وجل الأمعاء كيف هي الله عز وجل توزيع الطعام كيف الله عز وجل هيئ لك النفس أشياء كثيرة جدا جدا جدا وجودة داخل هذا الإنسان فقط انا لا أتحدث فقط عن الإنسان دليل إتقان وهذا الدليل في الحقيقة يستخدمه كثير من الدعاة اليوم لسهولة فهمه في الحقيقة سهل كثير من الدعاء يستخدمونه ويقول لك انظر إلى إبداع الله عز وجل في أذن الإنسان ويبدأ يتكلمك عن الأذن وكيفية شكل الأذن وكيف تستقبل الصوت وإلى آخره يتكلم لك عن اللسان في لك أنظر إلى اللسان كيف به تتكلم وبه تشعر بالحرارة والبرودة وبه تشعر بالذوق فتشعر الأذواق أنظر إلى العين أنظر إلى كذا في الإنسان فقط إذا توسع أكثر يمكن أن يقول لك أنظر إلى السماء أنظر إلى الأرض إلى هذا يسمى دليل الإتقان تشعر بوجود الصنعة المتقنة الآن العلماء التاريخ يأتوا إلى منطقة فيقولوا كان في هذه المنطقة حضارة حتى أقول لكم أنه الدليل منطقي حقيقة الدليل منطقي يقولوا في هذه المنطقة في حضارة تسألهم كيف أعرفتم أن هناك في حضارة؟ قال واضح انظر إلى آثارهم انظر هنا كانوا يأتون بالماء يعني لو نزل إلى البتراء مثلا في البتراء يوجد هناك هي منطقة بعيدة عن الماء فوجد هناك خط يبدو أنه كانوا يحفرونه بجانب الصخر حتى يأتي الماء فيدخل إلى داخل هذه المدينة كيف عرفوا الناس أن هذه مدينة مأهولة كيف من وجود هذه الآثار هناك اتقان هذه الجبال هذا النحت في الجبال ليس نحتا طبيعيا أنت انسان تفرق بين النحت الطبيعي وبين النحت البشري صحيح؟ والله هذه المدينة مختلفة ما أحد قال والله الأهرامات في مصر انما هي من النحت الطبيعي سمعتم حدا أحد قال بهذا ما قال أحد بهذا الكل يقول كان هناك حضارة وهذه الحضارة كانت حضارة عظيمة إذن الحضارة الفرعونية المصريين القدامى طيب كيف عرفتم الإتقان طيب كيف عرفت بوجود الخالق من خلال الإتقان أيضا صحيح فلذلك هذا الدليل أيضا من الأدلة المعتبرة والأدلة المهمة طبعا بعض الناس بسبب كثرة استخدام هذا الدليل لا يقنعه بنوع من المرض يعني يعني أحيانا بعض الناس إذا وجد شيء معلومة شائعة بين الناس يبدأ يترفع عنها لا يأبها. لا يأبه لها يحب الغريب من الكلام الغريب من القول منهج عند بعض الناس هكذا يعني فإذا وجدت إنسان من هؤلاء لا تستخدم معه دليل الإثقان استخدم معه دليل الحدوث الإمكان لا إشكال نوع تمام لا تجعل فقط نفسك كما قلنا محصور في دليل واحد أيضا من الأدلاء والإخوة التي نستخدمها أيضا وننظر فيها ونتأمل فيها لنصل إلى وجود الخالق سبحانه وتعالى وإلى وجوب وجوده عز وجل وهو دليل القرآن أن نتأمل في القرآن انت هذا القرآن الكريم الذي بين أيدينا إذا تأملت فيه سوف تكتشف أنها ما فيه من حقائق يستحيل أن تكون من صنع بشر يستحيل فلا بد أن تؤمن بوجود خالق أنزل الكتاب فلذلك أيها الإخوة التأمل في القرآن الكريم والبحث طبعا عن وجوه إعجاز القرآن الكريم لأن القرآن كما تعلمون فيه صفتان الصفة الأولى أنه كتاب تشريع HS والصفة الثانية كتاب إعجاز نحن كمسلمين تعودنا أن نتعامل مع القرآن الكريم ككتاب تشريع Costa يعني نستقم منه الأحكام حسنا، هل يمكن أن نتعامل مع القرآن الكريم في كتاب ما معنى إعجاز؟ أن أنظر في وجوه إعجاز القرآن الكريم نعم يمكن أن نتعامل مع القرآن الكريم بهذا الشكل لذلك في القرآن الكريم كثير من الإشارات الإعجازية سواء كان في الإعجاز التشريعي في الإعجاز الغيبي في الإعجاز العلمي في الإعجاز اللغوي وغيرها من أنواع الإعجازات المعتبرة في القرآن الكلم فهذه كلها يا إخوة أدلة يمكن للإنسان أن يستدل عليها هل يمكن لنا أن نكتشف أدلة أخرى يمكن هل يمكن لنا نجد عند العلماء الآخرين أدلة أخرى ممكن هل يمكن للعلم الحديث أن يكشف لنا عن أدلة أخرى تؤكد وجود الله عز وجل ممكن لذلك أخبرناكم عن الآية العظيمة التي تشير إلى هذا المعنى ما هي آية سنريهم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم لماذا يا حتى يتبين لهم أنه الحق فلذلك يمكن للإنسان أن يبقى يكتشف ويبحث ويتأمل في هذا الكون الحقيقة هذا موضوع طويل وفيه تفاصيل كثيرة لكن فقط أحببنا أن نشير إلى هذه المعاني حتى الإخوة يتسع وتتسع آفاقهم ولا ينحصر فقط فيما يذكره الإمام الغزالي وإن كان كلام الإمام الغزالي كلام في قمة الدقة والتحرير والدقة والنظر إلا أننا نبين أنه يمكن للإنسان أن يكون منفتحا على كل شيء بل على العكس العلم الحديث يمكن أن يساعدنا إن شاء الله على اكتشاف الكثير والكثير من المعاني والحقائق وعلينا يا إخوة أقول لكم بصراحة علينا أن نثق بديننا ما معنى نثق بديننا؟ نثق بديننا أنه الحق أنت إذا مؤمن بالإسلام بطريقة علمية لا تخشى على دينك من الذي يخاف على دينه أيها الإخوة المتشكك مم. الذي مقلد مم. يخشى يخاف يقول هذا العلم الحديث يريد أن يهدم الإسلام أبدا العلم الحديث لا يهدم الإسلام لكن ربما تقول الفلسفة الحديثة ما هي الفلسفة التي هي أراء بشرية تسعى إلى هدم الإسلام الغزو الفكري يسعى الهد من الإسلام أما العلم أبدا مستحيل للعلم أن يهدم الإسلام لذلك الإسان المسلم يسير سيرا حقيقيا ويتعلم وينظر ويسمع ويدقق أكثر فأكثر إن كنت تتكلم في حقائق علمية أبدا لن تجد تعارض بين الإسلام وبين غيره أما كنت تتكلم عن آراء بشرية نعم للأسف الصوت النشازي الوحيد في هذا الكون الذي لا يؤمن بالعبودية لله عز وجل هو صوت الإنسان ليس كل الإنسان ولكن بعض البشر وإلا الكون كله خاضع لله سبحانه وتعالى كل الكون لا يوجد كفر في هذا الكون إلا كفر الإنسان وليس كل الإنسان كما قلنا بل يوجد بعض الموحدين لذلك هذا هو المنهج الصغير في تناول هذه المسألة بعد هذه المقدمة الجميلة لهذا المبحث دعونا ندخل ان شاء الله إلى كلام الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى يقول هذا الإمام الدعوة الأولى وجوده تعالى وتقدس قال وبرهانه ان نقول كل حادث فلحدوثه سبب والعالم حادث فيلزم منه ان له سببا لاحظ كل هذا المبحث سوف يكون شرح لهذه الكلمات كل الدعوة الأولى شرح لهذه الكلمات كيف؟ قال برهانه تكلم الآن عن البرهان دليل قوي معتبر أنا نقول كل حادث فلحدوثه سبب المقدمة الأولى والعالم حادث المقدمة الثانية فيلزم منه الها هنا على ماذا ترجع؟ لا؟ ليس على العالم؟ فيلزم من؟ من الحدوث العالم من الحدوث جيد أو يلزم من الدليل أي دليل؟ المقدم الأولى والمقدم الثاني فيلزم منه أن له سببا أن له الها هنا على من ترجع على العالم أي أن للعالم سببا أول مقدمة يقول الإمام الغزالي رحمه الله كل حادث فلحدوثه سبب ما معنى الحادث يا إخوة أنه سبقه عدم وجد بعد أن لم يكن لا إشكال كلها تعرفات صحيحة الآن أيها الإخوة لاحظوا معي أنا هذا العالم طبعا لنقول هذا أولا لنفترض لنفترض افتراضا أن العالم حادث سوف نأتي على ذلك بالدليل بعد قليل لكن لنفترض أن العالم حادث هذا العالم لم يكن موجودا ثم وجد إذن هذا العالم مر في حالتين الحالة الأولى حالة عدم ثم حالة وجود هل العالم واجب هل يجب أن يوجد العالم لا. لماذا لا يجب أن يوجد العالم لو قال لك لا العالم واجب لا. نقول لو سبقه عدم لو كان واجبا لما كان معدوما صحيح طيب هل عدم العالم واجب أيضا لا لماذا لأنه وجد لاحظ فلذلك لاحظنا من خلال هذين المفهومين عدم ثم وجد العالم ليس واجبا لأنه كان معدوما ليس واجب الوجود لأنه كان معدوما وليس واجب العدم لأنه وجد إذن هذا العالم من أي صن الممكن ممكن الوجود وممكن العدم الآن أيها الأخوة بما أن العالم وجد تعالوا نتأمل هذا العالم فيه احتمالان الاحتمال الأول الوجود احتمال الثاني على تخيلوا معي ميزان له كفتان الكفة الأولى كفت عدم والكفة الثانية كفت وجود الآن حصل في العالم وجود هذا ماذا يعني؟ لابد من وجود مرجح رجح وجود العالم على عدمه صحيح؟ لذلك هذه نقطة مهمة جدا فلذلك قال الشيخ كل حادث فلحدوثه ماذا السبب لحدوثه مرجح واضح ان شاء الله فلذلك قال كل حادث فلحدوثه سبب ثم قال لنا سوف ننظر في العالم ونكتشف ان العالم حادث يعني السبب هنا مرجح, مرجح. السبب هنا مرجح لا اشكال مرجح سبب علّة لا إشكل قال والعالم حادث العالم حادث ما معنى حادث كان معدوما ثم وجد ما هو العالم أيها الإخوة كل ما سوى الله سبحانه وتعالى يطلق عليه لفظ العالم طيب هل لما نقول العالم حادث يعني مجموع العالم ولا كل فرد فرد من أفراد العالم كلاهما أحسنت العالم كله وكل فرد فرد من أفراد العالم يعني لو الإنسان نظر إلى نفسه مثلا أنت أيها الإنسان هل أنت حادث أم لا هل الإنسان ينكر حدوث نفسه والله أنا قديم بظبط لا يصح هذا في بداية العقل لا يصح كل إنسان مننا لم يكن في مكان طيب أتساءل ما هو السبب في وجودي أقول والدي طيب والدي ما السبب في وجودهما والديهم. والديهما طيب والديهم والديهم وبعدين والديهم. تسلسل. يصبح لديك لا بد أن أصل إلى مرجح أوجد وليس سبحانه وتعالى له والد لم يلد ولم يولد لاحظ قوله عز وجل لم يلد ولم يولد إشارة إلى مفهوم نفي التسلسل لاحظ لم يلد ولم يولد لأنه لو ولد لكان له والد والوالد يحتاج إلى والد وهكذا تسلسل وهذا لا يصح لا بد أن يوقف هذا التسلسل بدليل بطلان التسلسل واضح إن شاء الله؟ فلذلك من هذا الباب قال والعالم محادث سواء كان العالم مجموع العالم او لو نظرت إلى فرد واحد من أفراد العالم وتسألت عن جنس البشر واضح ان شاء الله هذا المعنى فلذلك قال والعالم محادث فيلزم منه أي فيلزم من حدوث العالم هذا يسمى في المنطق ماذا؟ الحد الوسط الحد الوسط. كل حادث فلحدوثه سبب والعالم حادث في المنطق لدينا الحد الأصغر الحد الأكبر الحد الوسط الذي يربط الدليل بعضه ببعض الذي هو الحد الوسط تماماً لدرس منطق يراجع على المبحث حتى يطبق ما أخذه من المنطق على ما ذكره الإمام الغزالي هنا تمام؟ قال فيلزم منه إما يلزم من حدوث العالم او فيلزم منه أي فيلزم من الدليل لا اشكال يكون الدليل مجموع المقدمتين تذكروا أننا قلنا ما هو الدليل المقدمة الأولى زائد المقدمة الثانية يجتمعا فيظل لدي الدليل قال والعالم حادث فيلزم منه ان له سببا أي أن للعالم سببا واضح إن شاء الله يلزم أن للعالم سبب هذا السبب هو وجود الله سبحانه وتعالى الآن أيها الإخوة انظروا إلى دقة الإمام الغزالي رحمه الله نحن لا نريد فقط أن نتعلم معلومات الغزالي تعلمون ماذا نريد أيضا؟ أن نتعلم منهجية الغزالي في التفكير كيف يفكر رحمه الله انظر إلى طريقته في التفكير لا في التكفير في التفكير فبدأ الشيخ الآن ماذا يفعل يحلل يأخذ كل جزء من هذه المقدمات ويبدأ يفكر فيه على حدة هذا يسمى كأنك تقول هذا منهج تفكيكي تسمعونه بالمنهج التفكيكي ما معنى منهج تفكيكي الآن أنا عندي مثلا هذا الجهاز جهاز وإذا أنا أدرسه ماذا أفعل أفكك كل شيء فيه نعم من الكل إلى الجزء الآن بدأ الإمام الغزالي ماذا سوف يفعل؟ ينتقل من الكل إلى الجزء كل جزء, جزء من هذا الدين ماذا قال؟ انظر قال ونعني بالعالم بدأ يشرح لك ماذا يقصد الإمام الغزالي رحمه الله بكلمة العالم دقة واضحة تماما قال ونعني بالعالم كل موجود سوى الله تعالى هذا أول تعريف فبدأ لنا بتعريف العالم ثم لم يكتفي رحمه الله بذلك ما اكتفع. ماذا فعل قال ونعني بكل موجود سوى الله تعالى الأجسام كلها وأعراضها بدأ يفكك حتى مفهوم العالم أنت قلت كل ما سوى الله هو عالم طيب ما هو العالم؟ قال العالم بين أمرين جسم او عرض لاحظ؟ طيب طيب يا إمام ما هو الجسم؟ الجسم هو الذي طبعا هو يفترض الإمام الغزالي أنك أنت فاهم أنك تواصلت إلى هذه المرحلة إلا أنت تعرف الفرق بين الجسم وبين العرض ما هو الجسم؟ الجسم ما يتركه من جوهرين او ما يقوم بنفسه جيد ما يقوم بنفسه يمكن أن تسميه جسم سوف نأتي الآن بعض الأشياء اللي هو الجوهر الفرد لا نسميه جسم حسن سوف ما معنى الجوهر الفرد إذن الجسم الآن ما نقول هذا الجهاز هذا جهاز يقوم بنفسه هذه الطاولة تقوم بنفسها صحيح؟ لكن مع هذا الجهاز مع وجود هذا الجهاز ومع وجود هذه الطاولة يوجد أشياء أخرى لا تقوم بنفسها مثل ماذا اللون صحيح هل رأيتم لونا يمشي في الشارع لم نجد لونا وجدنا متلونا صحيح نحن نجد إنسان متلون لا نجد لون لا نجد البني يمشي في الشارع نجد والله طاولة بنية لا نجد الأسود وإنما نجد جهاز أسود فإذا لدينا أشياء تقوم بنفسها وأشياء لا تقوم بنفسها بل تحتاج إلى غيرها الذي يقوم بنفسه يسمونه جسم أو جوهر الذي يحتاج إلى غيره يسمونه عرض واضح هذا الكلام؟ نعم ماذا قال؟ قال وشرف ذلك كله بالتفسير بدأ يشرح أيضاً الإمام الغزالي لذلك أيها الأخوة علينا أن ننتبه يعني هذا الكتاب ربما البعض يضيع به تعلمون لماذا يضيع؟ لأن الإمام الغزالي رحمه الله يكون يتحدث عن الكل عن العالم ثم شيئاً فشيئاً ينزل إلى الجوهر الفرد تعرفوا ما هو الجوهر الفرد؟ الجزء الذي لا يتجزأ من العالم انتقل إلى الجزء الذي لا يقبل التجزيع ثم ذاك يرجع إلى العالم يعني نتكلم من مفهوم كل إلى الجزء ثم من الجزء إلى الكل وهكذا في حركة صاعدة وهابطة فلذلك الذي لا يفهم ولا يقرأ هذا الكتاب بروية ربما يقع بإشكال لذلك إن شاء الله سوف نقرأه بروية وندرك أنه لن أن يتحدث عن الكل لن يتحدث عن الجزء حتى ان شاء الله نفهم الكتاب بشكل جيد قال وشرح ذلك كله بالتفصيل أن لا نشك في أصل الوجود لا نشك نحن نؤمن أن هناك في شيء موجود صحيح؟ نؤمن بالوجود أم لا؟ نؤمن هناك وجود قال ثم نعلم أن كل موجود كل شيء موجود فإما متحيز أو غير متحيز متحيز أو غير متحيز ما معنى المتحيز؟ المتحيز الذي له فراغ موهوم قالوا الحيز هو الفراغ الموهوم الذي له هذا الفراغ يعني مثلا انظروا معي ننظر على هذه الطاولة مثلا هذه الطاولة هذه الطاولة لها فراغ صحيح هذه الطاولة لها مكان تأخذ حيزا الآن أنت تستطيع بذهنك ان تتخيل هذه الطاولة وأن تتخيل فراغها تخيل هذه الطاولة الآن لها فراغ غير مولودة لها فراغ أم لا لها فراغ لها مكان. لها مكان جيد فهذا يسمى الفراغ الموم حيز فقال هذه الموجودات إما متحيزة وإما غير متحيزة قال كل متحيز كل شيء له حيز له مكان إن لم يكن فيه ائتلاف ما معنى ائتلاف اجتماع بدأ هو يقسم الآن هذا العالم قال لك هذا العالم مركب صحيح؟ طب نفكك هذا العالم نفككه سوف نجد أن هذا العالم إما مركب وإما غير مركب صحيح؟ الذي هو مركب هي الأجسام صحيح؟ هذا البيت الآن مركب من أجزاء هذه الطاولة مركبة من أجزاء هذا الكأس مركب من أجزاء وهكذا واضح؟ قال فإن قال إن لم يكن فيه ائتلاف يعني الآن الشيء المركب عرفنا طيب الشيء غير المركب يسمونه الجوهر الفرد ما هو الجوهر الفرد؟ الجزء الذي لا يتجزأ لماذا لا يتجزأ؟ لا يقبل أن يتجزأ لا يقبل أكثر من ذلك لا يمكن يعني مهما حاولت التقسيم الآن لن تصل إلى إلى إلى ما لا نهاية لابد أن تصل إلى جزء لا يتجزأ لذلك يقول ما هو الفرق بين الجبل وبين حبة القمح ما هو الفرق الجبل كبير وحبة القمح صغيرة جدا هل تقارن بالجبل لا تقارن ما هو الفرق بينهما الفرق بينهما بعدد الجواهر الفردة بعدد الأجزاء الصغيرة التي تتجزع هذا الجبل في أجزاء كثيرة جدا جدا جدا وحبة القمح فيها أجزاء أقل فذلك كانت صغيرة لذلك لو قال بعضهم لا الجوهر الفرد يمكن لي أن أقسم الأشياء إلى ما لا نهاية نقول له لو قسمت الأشياء وتبقى تقسمها إلى ما لا نهاية لكان يعني أن الجبل مثل حبة القمح وهذا مستحيل <تصفيق> واضح كيف؟ لأنه لو كان الجبل يمكن تجزيه إلى مالا نهاية وحبة القمح يمكن تجزيه إلى مالا نهاية والمالا نهاية تساوي المالا صحيح؟ لا يوجد مالا نهاية أكبر من مالا نهاية أليس كذلك؟ فأصبح الجبل يساوي حبة القمح هذا مستحيل إذا ما الفرق بين الجبل وبين حبة القمح؟ بعدد الجواهر الفرد بعض الناس قالوا طيب الآن يا شيخ ثبت أن الزرة تنقسم إذن هذا الجوهر الفرد ثبت أنه ينقسم ما هو الجواب؟ مش الآن وجدونا داخل الزرة في هناك بروتون، إلكترون، نايترون الآن يتحدثوا عن أصغر من ذلك أيضا صحيح طيب اذا هذا هي الجوهر الفرد انقسم من قال لك الفرد هو الذره احنا ما قلنا هذا ما هو الجوهر الفرد الجزء الذي لا يتجزى مهما وصلت الى شيء يمكن تجزئوه فليس هو الجوهر الفرد الجوهر الفرد هو الذي لا يمكن تجزئوه فاذا وصلت الى شيء وقطعته لا نقول هذا الجوهر الفرد لا لانه ايها الجوهر الفرد لم يره أحد حتى علماء الكلام ما هم مش هم جاءوا وقسموا الأشياء حتى وصلوا إلى لا الجوهر الفرد الاستدلال عليه استدلال عقلي منطقي ما الفرق بين كذا وبين كذا كيف نقطع المسافات واضح انا أذكر مرة في إحدى هذا على الإنترنت أنزلت سؤال السؤال بيقول التالي لو انسان أراد أن يقطع مسافة من هنا إلى هنا مثلا إذا أراد أن يقطع هذه المسافة، لا بد أن يمر بمنتصف الطريق، صحيح؟, صحيح. وإذا أراد أن يقطع منتصف ليصل من, من البداية إلى منتصف الطريق، لا بد أيضًا أن يمر إلى منتصف الطريق، وإذا أراد أن يقطع من هذا المنتصف إلى هذا المنتصف، بالمنتصف، ومن هذا المنتصف إلى هذا المنتصف أيضًا بالمنتصف. إلى أين؟ إلَى مَتَى؟ لو قلنا إلى ما لا نهاية؟ فهذا يعني أنني لن أقطع المسافة أبداً صحيح لأنني لن أصل إلى شيء حتى أقطع نصفه ولن أصل إلى هذا النصف حتى أقطع نصفه, نصفه. ما هو الحل لهذا اللغز الحل أنني سوف أصل إلى شيء لا يتجزأ ليس له منتصف <تصفيق> الذي هو الجوهر الفرد فأنا سوف اصل هنا هذا مكوّم من جوهر الفردة فلذلك أنا أقطعها بكل سهولة واضح ان شاء الله لأنني هناك في أشياء في هذه المادة ليس لها منتصف هي الجواهر الفردة فلذلك نحن نقطع المسافات بكل سهولة تمام لكن لاحظوا معي بعد كل هذا الكلام في الجوهر الفرد والاستدلال المنطقي والعقلي الدقيق نتساءل هل الإمام الغزالي رحمه الله استدل على الجوهر الفرد هل ذكر لنا دليل على وجوده أبداً. ما ذكر لنا دريف طب لماذا يا إمام لا يهمنا الآن في هذا المبحث لا يهمنا هذا الكتاب هو في الاقتصاد في الاعتقاد لا يريد أن يرهق ذهنك الإمام رحمه الله تعالى في الاستدلال على الجوهر الفرد الآن هو يقول أنا أريد أن أقصر فقط على الأمور ماذا المهمة لكن أنا أريد أن أنبه الإخوة إلى أن الجوهر الفرد كلام قوي بعض الناس اليوم للأسف قالك الجوهر الفرد اللي قال عنه علماء الأشاعرة هذا انقسم مش صحيح ما مش فاهم الجوهر الفرد الأشاعر قالوا باختصار الجوهر الفرد هو الجزء الذي لا يتجزأ أنت اللي ألزمت بالذر ما قال لك أنه ذر ونحن نقول لك أي جسم ينقسم فليس هو الجوهر الفرد لأن الجوهر الفرد هو الجزء الذي لا يتجزأ لا يقبل التجزؤ واضح إن شاء الله؟ فهذا هو مفهوم الجوهر الفرد الآن الإمام الغزالي ماذا قال؟ قال وأن كل متحيز إن لم يكن فيه ائتلاف إن لم يكن فيه اجتماع فنسميه جوهرا فردا إذن الجوهر الفرد بتعريف الإمام الغزالي رحمه الله الذي ليس فيه ائتلاف ليس فيه ائتلاف ما معنى ائتلاف قلنا؟ اجتماع قال وإن ائتلف إلى غيره أي إن جئنا بجوهر فرد وجوهر فرد سميناه جسمها إذن تعليف الجسم عند الإمام الغزالي ما هو؟ يقوى التجزء يقوى التجزء جيد إيش أيضا؟ <تصفيق> الذي ائتلف مع غيره الجوهر الفرد الذي ائتلف مع غيره واضح ان شاء الله؟ واضح إلى هنا؟ الآن سوف نرجع إلى أصل القسمة إذا الإمام لحظه إمام الغزالي قال قال الآن الموجود إما متحيز وإما غير متحيز الآن تناول المتحيز قال المتحيز إما لا يقبل الإتلاف أو يقبل الإتلاف الذي لا يقبل الإتلاف نسميه الجوهر الفرد الذي يقبل الإتلاف نسميه الجسر هل أحد ينازع في مفهوم الجسم؟ لا يوجد، بديهي، في أحد يقول لك والله الـ هذا, الـ هذا البيت لا هو لا يتجزى؟ هل أحد يمكن يقول لك بدن الإنسان لا لا، كل الأشياء التي نوها أمامنا تقبل الإئتلاف، فتقبل التجزء، فرضوح إن شاء الله؟ قال سميناه جسمها، الآن بعد ما خلص بعد ان أنهى الإمام الغزالي رحمه الله، الكلام على المتحيز بدأ بالكلام على غير المتحيز ماذا قال؟ قال وأن غير المتحيز إما أن يستدعي وجوده جسما يقوم به ونسميه الأعراض قال هذا اللي هو غير متحيز هذا إما أن يستدعي وجود يعني وجود هذا لابد له من جسم يقوم به حينما نقول اللون هل هذا اللون متحيز؟ لا وإنما هذا هو تحيزه تبع لتحيز الجسم فالذي فيه إذا ليس له تحيز من صحيح؟ فلذلك هذا العرض الآن يستدعي وجود جسم هل يمكن أن يوجد عرض بغير جسم؟ لو إنسان قال لي افترض يا شيخ افترض افترض ان العرض أصبح لا يستدعي وجود جسم يعني هو يقوم بنفسه ما رأيك؟ ماذا نقول له نقول في هذه الحالة لا نسميه عرب ماذا نسمي جسم إذا اصبح العرض. لا يحتاج إلى جسم ماذا نسمي جسم صحيح يصبح جسم قائم بنفسه إذا اصبح البني مثلا هنا بعض الناس مغالطة نعم من المغالطة يعني. إذا أصبح البني يقوم بنفسه نقول هذا جسم انا أتحدث عن الذي لا يقوم بنفسه كلامي واضح لا تشغل لا داعي للتشغيل واضح إن شاء الله نعم. قال فإذا إما أن يستدعي وجوده جسما يقوم به ونسميه الأعراض إذا ما هو تعريف العرض عند الإمام الغزالي ما يستدعي وجوده جسما يقوم به يمكن للإنسان أن يؤلف رسالة خاصة في مصطلحات الإمام الغزالي رحمه الله يعني يجمع هذه التعريفات كما يظفها الإمام الغزالي ويذكرها بهذا الشكل قال إما أن يستدعي وجوده جسما يقوم به ونسميه الأعراض أو لا يستدعيه أو لا يستدعي هذا الوجود جسما يعني لا يحتاج إلى جسما قال وهو الله سبحانه وتعالى واضح والقسم مرة أخرى وجود الوجود هذا إما متحيز وإما غير متحيز بشكل الشجرة تعرفون هذا الشكل شكل الشجرة المشهور وإحنا يعني شيء جميل ترى جيد أن يستخدم الإنسان الرسومات وننصح الإخوة دائما من نوع من تسهيل العلم تسهيل المعرفة استخدام ما يسمى بالرسومات اليوم يسمونها في العلوم الحديثة الخريط الذهنية الخرائط خاصة لمساليب التدريس فالآن إما أن يكون متحيز وإما أن يكون غير متحيز, متحيز. الذي يكون متحيزا إما أن يكون هذا المتحيز مؤتلف مع غيره أو ليس بمؤتلف مع غيره لاحظ قسمة ماذا أيها الإخوة قسمة حاصرة أم لا هل هناك احتمالات أخرى تذكرون دليل البطلان التناقض قلنا أي شيء يمكن أن نحصره بين كذا وليس كذا أي شيء إما كذا وإما ليس كذا صحيح؟ قلنا وجود الوجود إما متحيز وإما ليس متحيز قسمة حاصرة تماما المتحيز إما مؤتلف وإما ليس بمؤتلف قسمة حاصرة تماما غير المتحيز إما يستدعي جسما وإما لا يستدعي جسما قسمة حاصرة تماما هذه يسمونها القسم العقلي الحاصرة لا احتمالات أخرى واضح إن شاء الله فلذلك الإمام الغزالي قال وهذا الذي لا يستدعي جسما هو الله سبحانه وتعالى دعونا شغيهيك نوعا ما يعني نعمل النوع من الاستطراد الهدف من الاستطراد أنه لا يقال لدينا أسئلة نوعا ما سؤال. سؤال في العقيدة الإسلامية أنتم تقولون أن الله عز وجل ليس كمثله شيء صحيح؟ لكنه ها هو الله عز وجل يشبه الأعراض. كيف يشبه الأعراض؟ أنتم تقولون أن العرض غير متحيز والله غير متحيز. إذن هناك تشابه بين الله وبين العرض. آه. مشكلة. ما رأيكم؟ أنا أسألكم سؤال آخر أيضا. هل الله عز وجل الإنسان؟ الله ليس انسان هل الحصان انسان الحصان ليس انسان اذا هل الله ليس انسان والحصان ليس انسان اذا هناك تشابه بين الله وبين الحصان شو رايكم ما رايكم في هذا مشكلة؟ لاحظوا يا الاخوه وسع دائما افاقك في النظر والبحث لا تتوقع أن الذي لم يخطر في بالك لم يخطر في بال غيرك لاحق أيها الإخوة التشابه لا يكون بالنفي التشابه لا يكون بالنفي التشابه بماذا يكون بالإثبات فقط واضح لا يوجد تشابه بين الله وبين الأعراض لأننا نقول أن الله غير متحيز والأعراض غير متحيزة هذا نفي. والنفي لا يلزم منه التشابه أنا أقول على سبيل المثال في موضوع مثلاً ليفترض الجنسية مثلا. تمام؟ انا لست أمريكي والشيخ محمد زيديس أمريكياً هل هذا يعني أن جنسيته نفس جنسية الشيخ محمد؟ أبداً صحيح؟ جواب منطقي أم لا؟ منطقي النفي لا تشابه فيه التشابه فيه متى؟ لما قلوا الله مثلا الشيخ محمد مسلم وأنا مسلم هذا إثبات وهذا إثبات إذن هناك قدر من التشبه بيني وبين الشيخ محمد واضح كيف لكن في حالة أنه ليس أمريكي وأنا لست أمريكيا هذا لا يعني أن جنسيتنا واحدة واضح الكلام فلذلك النفي لا تشبيه فيه أيها الأخوة النفي فقط أين يكون في الإثبات لذلك لا يوجد التشبه بين الله وبين أعراض ولا بين الله وبين الحصان لأننا نفينا عن الله أن يكون إنسانا ونفينا عن الحصان أن يكون إنسانا نقطة مهمة جدا أن نفهمها لأن بعض الناس يستخدمون أيضا لغة المقالطة قلنا لكم هذا نعمل استطراد له هدف ماذا يقولون؟ يقولون أنتم حينما تقولون أن الله عز وجل ليس بجسم الله عز وجل لا يشبه المخلوقات يقولون أنتم شبهتم الله بالعدم مغالطة تسمعون بهذه المغالطة؟ هذه مغالطة وهابية تمام؟ يقول إن شبهتم الله عز وجل بالعدم جي <صفيق> ماذا بالعدم؟ العدم ليس جسم والله ليس جسم إذن الله عدم لا أنت لم تفهم الكلام غير صحيح وأضح الكلام وإلا ألزمناك أن يكون بكل الإلزمة التي ذكرناها في باب الأعراض أو في باب أن الله ليس بإنسان والحصان ليس بإنسان صحيح؟ مشكلة يصبح لذلك أيها الإخوة هذا الفئة مغلوط علينا أن ننتبه له لذلك ليس إذا أصبح لدينا والله أقول أن الله ليس بمتحيز والأعراض ليست بمتحيزة أن هناك تشابه بين الله وبين الأعراض ولما أقول العدم ليس بجسم والله ليس بجسم لا يعني أن الله عدم لأنه لا يوجد هناك تشبيه التشبيه يكون في الاثبات ولا يكون في النسي وأضح هذا الكلام؟ نعم هذا نوع من الإصبار لكنه مهم في الحقيقة لهذا الاعتبار إذ أنهم متشبهون إن أصلاً ماذا؟ إذ أنهم متشبهون إن أصلاً من تقصد هنا؟ الوهبيين <تصفيق> نعم فيهم تشابه <تصفيق> <تصفيق> نعم للأسف يعني حقيقة أيها الإخوة بعض المغالطات تطرح هكذا وتلقى لكن دقق فيها وأنا أقول لكم يعني لا تنتظر منا إن شاء الله سوف نحاول أن نجيب بقدر مستطاع كل الشبهات ألا سيكون على اعتقاد أهل السنة والجماعة الأشاعر والمتريدية ومن وثقه سوف نحاول لكن لا تنتظر مني أن أجيبك على كل الشبهات تعرفون لماذا؟ لأن الشبهات أيها الأخوة لن تنتهي لن تنتهي شبهات كثيرة جدا الحق واحد والباطل واحد واحد ولا كثير كثير الله عز وجل كان يصف في القرآن كان يقول الظلمات والنور هل سمعتم في القرآن الكريم كلمة الأنوار؟ النور طب لماذا؟ النور لأن الحق واحد أما الظلمات كثيرة جمع واضح المعنى؟ فلذلك أيها الإخوة طب كيف يا شيخ طب إذا أنت لا نستطيع أن نجيب على كل الشبهات طب إذا جاءت لشبهة ماذا أفعل؟ أطالبك بشيء واحد فقط إذا فهمت الكلام الذي سوف نقوله في الدرس إن شاء الله فقط دقق في الشبهة ماذا ما يدقق؟ فكر تأمك قل له اشرح لي هذه العبارة ماذا تقصد؟ بمجرد ما يشرح لك سوف تنهار هذه الشبهة بإذن الله سبحانه وتعالى واضح إن شاء الله؟ فلذلك أيها الإخوة سوف نحاول بقدر المسطاع لكن دائما التدقيق هو الذي يزيل فلما يأتي إسافة يقول هناك تشابه؟ نقول لا النفي لا يلزم منه التشابه بل التشابه يكون في الحذب قال فأما ثبوت الأجسام وأعراضها فمعلوم بالمشاهدة لاحظوا الإمام الغزالي رحمه الله استدل لنا الآن على ماذا؟ على وجود الأجسام وعلى وجود الأعراض قال فأما ثبوت الأجسام وأعراضها فلا فمعلوم بالمشاهدة إذن استدل على أول أمرين على وجود الأجسام التي هي من الأشياء المتحيزة لاحظ هل استدل على وجود الجوهر الفرد لاحظتم الملاحظة لم يستدل ليس موضوعه راضح الكلام نعم. قال واستدل على وجود الأعراض ما هو الدليل المشاهدة أيوة طبعا الأجسام الجميع يثبتها قال الإمام الغزالي لكن ممكن واحد ماذا يأتي فينازعك في الأعراض يقول لك الأعراض غير موجودة انظر الآن إلى هذا الجواب الطريف واللطيف من الإمام الغزالي رحمه الله ماذا قال قال ولا يلتفت إلى من ينازع في الأعراض وإن طال فيها صياحه لا يلتفت يعني كلامه غير مقبول إلى من؟ ينازم. مع معنى ينازع يخالفنا في إثبات الأعراض هذا معنى المنازعة المنازعة المخالفة وإن طال فيها في ماذا طال؟ في المنازعة يعني ينازع بشدة ويطيل الكلام في المنازعة وإن طال فيها صياحه يتكلم بصياح وأخذ يلتمس منك دليلا عليه قال لك اعطيني الدليل على ان للأعراض وجودا هذا كما يفعل بعض الناس اليوم ها؟ يصيح دون وجه حق يحسنون الصياح ولا يحسنون الاستدلال قال لماذا يا إمام لا يلتفت إليه انظر إلى الجواب ولا يلتفت لماذا قال فإن شغبه ونزاعه والتماسه وصياحه إن لم يكن موجودا فكيف يشتغل بالجواب عن والإصغاء إليه هذا الرجل بصيح أو لا بصيح بصيح هل هذا الصياح موجود والإمام الغزال يقول إما أن يكون موجود وإما أن يكون غير موجود إذا غير موجود فإذا هذا الصياح لا نجيبه ولا نلتفت إليه لماذا لا نلتفت إليه لأنه غير موجود صحيح؟ انسان يصيح هذا الصياح هل هو موجود أم غير موجود؟ قال الإمام الغزالي لأنه إن لم يكن موجوداً لأن يلتفت إليه لماذا؟ لأنه غير موجود هل تلتفت أنت إلى شيء غير موجود؟ لا طيب إن كان صياحه موجوداً صياحه هذا عرض من الأعراض صحيح؟ هل الصياح جسن؟ لا وإنما هو عارض من الأعراب ما الدليل؟ هل وجدت صياحا يمشي في الشارع؟ لا يحتاج إلى جسم يقوم به لذلك على سبيل المثال الآن لقال لو وجدنا الآن فرغنا هذه الغرفة من الهواء وفرغناها من الأجسام ثم تكلمت هل يصلكم صوتي؟ لماذا؟ لا يوجد وسط ناقل صحيح؟ في لغتي؟ في العلوم، صحيح؟ قالوا لها من؟ من وسط، أنا أتكلم، أحمل الهواء الآن، ذبذبات معينة، هذا الهواء يسير، ثم يرتطم بآذانكم، فتفسرونه، فتسمعون مفصل، لكن لو لم يوجد هواء يحمل هذا الصياح وهذا الكلام، هل تسمعونه؟ لا, لا تسمعونه، صحيح؟ إذن هذا الصياح عرب أم عرب هل يقوم بنفسه لا وإنما يحتاج إما إلى هوا وإما إلى جسم يقوم به والهوا جسم تمام فيقول لك الإمام الغزالي قال فإن شغبه ونزاعه والتماسه وصياحه إن لم يكن موجودا فكيف يشتغل بالجواب عنه والإصغاء إليه قال وإن كان موجودا فهو لا محالة غير الجسم المنازع غير جسم المنازع قال فهو لا محالة غير جسم المنازع يعني الذي ينازعك المنازع هنا الذي ينازعك يعني الشخص الآخر واضح؟ هل هو نفسه الصياح هو نفس الشخص؟ لا وإنما هو غيره أيوة هذا الغير الذي هو الصياح هو الذي نسميه ماذا؟ العرض الغزالي يقول. لك إذا واحد قال لك أن العرض غير موجود نسأله سؤال أن هذا قولك العرض غير موجود هل هو أنت؟ لا هل هو موجود؟ موجود لكنه غيرك أيوة إذن هو عرض صحيح؟ فإذن هو يحتاج إلى جسم يقوم به هذا الذي نسمي عرض فيقول لك الإمام الغزالي هذا الكلام هذا الصياح هذا التماس الدليل ان كان موجودا فوعرض وان لم يكن موجودا فلا نتكلم عنه من غير موجود يعني كيف أجابه من خلال كلامه فقط واضح كيف طريقه جميله جدا في الحوار قال فهو لا محاله غير جسم المنازعه الجسم الصياح اللي هو الصوت الكلام تمام هو الصوت والكلام ماذا تسمونها باللغه المجريه جري. جري. جري. جري. جري. جري. جري قال الصيحة ممكن الصوت المرتفع الصوت المرتفع نعم الصوت المرتفع جميل أحسن شيء قال فهو لا محالة غير جسم المنازع إذ كان جسمه موجودا من قبل ولم يكن التنازع موجودا صحيح؟ إذن هو غيره قال فقد علم فقد عرفت أن الجسم والعرض مدركان بالمشاهدة إذن ما الدليل على وجود الجسم والعرض المشاهدة بقي لدينا الاستدلال على أمرين من الوجود الجوهر الفرد والله سبحانه وتعالى صحيح بناء على قسمة الشجرة تذكرونها قسمة وجود متحيز غير متحيز جوهر فرد وجسم عرض الله سبحانه وتعالى ينتج هنا أربعة أمور جسم عرض جوهر فرد الله تمام؟ الآن الجسم والعرض بماذا يدرك؟ بالمشاهدة انتهى من الكلام وبين لك الدليل على الجسم وبين الدليل على العرض تمام؟ الجوهر الفرد ليس هذا موضوعنا طب وجود الله هو هذا محل؟ هذا واضح ليش الأرام الغزالي رحمه الله فصل هذا التفصيل حتى أقول لك هذا الكلام فماذا قال قال فأما موجود ليس بجسم أي ليس بمركب ولا جوهر متحيز يعني ولا جوهر فرد ولا عرض قال فلا يدرك بالحس لا ندركه بالحس ونحن من نحن المسلمون نحن المسلمون قال ونحن ندعي وجوده وجود الموجود الذي ليس بجسم ولا جوهر متحيز ولا عرض وندعي أيضا ندعي. لماذا قال كلمة ندعي يا إخوة لماذا قال كلمة ندعي لأنه لم يستدل بعد انظر الدقة العلمية الأمات يستدل بعد هذه دعوة اسمع الدعوة ثم سوف أتيك بال للوجود دليل نستدعي اها تمام لا سؤالي قال ونحن ندعي وجوده هذا اولا وندعي ان العالم موجود به وبقدرته سبحانه وتعالى ندعي العالم موجود به وبقدرته وهذا هذا يرجع على ماذا اسم الاشاره دعوة. أحسنت على موجود ليس بجسم ولا جوهر متحيز ولا عرض على الله هذا يرجع على الله وهذا يدرك بالدليل لا بالحس إذن كيف يدرك وجود الله سبحانه وتعالى بالدليل هل يدرك بالحس لا قال والدليل ما ذكرنا أين ذكره في البرهان اول الكلمات من هذا من هذه الدعوه كل موجود كل حادث لا بد له من سبب والعالم حادث فلا بد له من سبب فهذا دليل على وجود الله وهذا يدرك بالدليل لا بالحس والدليل ما ذكرناه فلنرجع الى تحقيقه اي فلنرجع الى تحقيق اي الى بيان هذا الدليل الى بيانه والى الاستدلال عليه التحقيق لما يقول والتحقيق لما يقولك العلماء كذا ما معنى كلمه والتحقيق اي أن, ان هذا هو الحق يعني بيان الامر بدليله لذلك ما يقولك انسان احد العلماء اذا كان عالما ويحترم نفسه لما يقولك والتحقيق يعني وما ثبت عندي بالدليل ثبت عندي أنه هو حق واضح إن شاء الله الآن أيها الإخوة يبقى لدينا سؤال طيب شيء لم يثبت بالحس كيف نثبته اليوم لدينا أناس يقولون من أننا لا نثبت شيئا إلا بالحس إذا لم أجد دليلا حسيا عليه لا أثبته هذه أفكار من؟ الملاحدة تمام؟ في قصة مشهورة ذكر الشيخ عبد الرحمن حسن حبنك الميداني رحمه الله في بداية كتابه العقيدة الإسلامية وأسسها قصة طريفة جدا عن أستاذ جامعي كان يجلس بين طلابه فقال لهم أيها الطلاب لا يوجد شيء إلا إذا كان محسوسا الشيء الذي ليس بمحصوص ليس بموجود يعني عنده ما ليس بمحصوص يساوي ما ليس بموجود قال لهم هل ترون الطاولة قالوا نعم نراها قال إذن الطاولة موجودة هل ترون مدير الجامعة قالوا لا ليس بموجود قال إذن مدير الجامعة ليس بموجود في القاعة هل ترون lupel قالوا نعم قالوا إذن أنا موجود فوقف له طالب ذكي أراد أن يفهمه بنفس طريقته في الاستدلال كيف على طريقة الإمام الغزالي رحمه الله هل صياح موجود ولا غير موجود كيف فقال له يا أستاذ اسمح لي بسؤال قال نعم قال للطلاب هل ترون عقل الأستاذ؟ قالوا لا لا نرى قال إذن الأستاذ لا عقل له إذن لاحظوا كيف أجابهم بنفس طريقته قال لو منهجك هذا منهج صحيح وسليم سوف أطبقه عليك هل ترون عقله لا قال إذن هذا ليس بعاقل لاحظوا أيها الإخوة لو جئنا بإنسان مجنون وبإنسان عاقل كيف تفرق بين العاقل والمجنون بالفعل الفعل ما هو اثر من آثار العقل صحيح فإذا كان فعل الإنسان فعلا سليما صحيحا منهجيا مضبوطا هذا الإنسان عاقل إذا كان فعلا فوضويا عبثيا غير واعي يصدر أصوات غير محسوبة يتصرف تصرفات غير محسوبة ماذا نسمي. مجنون صحيح؟ فإذن الذي يفرق بين العاقل وبين غير العاقل الأثر إذن هل رأينا العقل نحن؟ لا تقول لي المخ هل المخ هو العقل؟ لا ليس المخ هو العقل المخ هو أداة العقل لكن ليس هو العقل يعني المجنون له مخ أم لا؟ له مخ لكن هو عاقل؟ ليس بعاقل واضح؟ فأراد أن يقول هذا الطالب لهذا الأستاذ الجامعي <تصفيق> قال له يا أستاذ إننا عرفنا أنك عاقل من خلال تصرفاتك ومن خلالنا لديك علم ولديك معرف أن تعلمنا إياها فإذا أنت أيها الأستاذ إذا أردنا أن نطبق منهجك عليك تخرج إنسان مجنون لا عقل لك وهذا كلام باطل لذلك أيها الإخوة علماء أهل السنة قالوا الأدلة على المعرفة ثلاثة قالوا اما ان استدل بالشيء حسا كيف بالشيء حسا بذات الشيء الان ما الذي يعود وكاس الماء هذا الحس هذا الكاس موجود امامي ذاته موجوده صحيح نعم هل كل الاشياء التي استدل عليها استدل الحسي مباشر لا احيانا قد استدل عقلا كيف عقلا من خلال الأثر من خلال الأثر فمثلا إذا انا جئت إلى بيتي فوجدته مثلا وجدت دخلت إلى الغرفة فوجدت الغرفة قائمة وقاعدة والأوراق والكتب منثورة وإلى آخره أنا أجزم من أن قد دخلوا مثلا وأحدثوا فوضى في هذه الغرفة صحيح؟ كيف عرفت هل رأيتهم يحدثون الفوضى؟ كيف؟ من خلال الأثر أنت الآن مشيت في شارع الجامعة فوجدت في شارع الجامعة زجاج مكسور ووجدت سيارتين كل سيارة منهما تقفان على جانب الطريق ماذا تقول؟ هناك حادث كيف عرفت أن هناك حادث؟ هل رأيت الحادث بعينك؟ لا خلال الأثر صحيح؟ الآن لو أنت نظرت من الشباة فوجدت دخان يتصاعد من إحدى العمارات ماذا تقول هناك حريق هناك حريق ما كيف عرفتها رأيت النار لم ترنا كيف استدللت خلال الأثر الدخان إذن هناك نار صحيح إذن أحيانا أنت لا ترى الشيء لكن تستدل عليه من خلال الأثر علم الفراسة أيها الإخوة علم الفراسة أن تترى الرجل مثلا يعني على سبيل المثال فأنت بعض الإخوة قد تعرف عنهم أشياء من خلال النظر في دفترهم مثلا كيف فتحت هذا الدفتر ووجدت مثلا أنه لديه صور بعض اللاعبين لكرة القدم ووجدت أنه يكتب عبارات معينة تدرك أنه مؤتم بكرة القدم لكن لو فتحت الدفتر على سبيل المثال فوجدت عبارات جميلة مثلاً قالها المحاضر أو قالها الدكتور أو الى خليفة ويكتبها تكتشف انه ماذا انه طالب علم مجتهد يكتب اهم ما يسمع واكثر شيء مفيد إذا فتحت الدفتر فوجدت فيه اغراض تكتشف انه والله نريد خبزا ونريد لبنا ونريد طحينا تمام تكتشف انه رب اسره لديه قائمه لا بد يشتريها صحيح طب كيف عرفت هذه المعلومات من خلال الاثار واضح فأنت أيها من خلال الآثار تستدل على وجود شيء آخر، فإذن قد أستدل بالشيء بذات الشيء، هذا يسمى الاستدلال الحسي، وقد أستدل على الشيء بأثره، وهذا الاستدلال العقلي، كما استدل الطالب على الأستاذ، قال له الطالب لا عقل له بناء على منهجه، قال له لكن لا أنت عاقل لأنك تتصرف تصرفات العقلاء، طيب، إن فقدت ذات الشيء وإن فقدت الأثر بماذا أستدل؟ يبقى لدي لدي دليل وحيد هو دليل الخبر أي أن يأتيني من رأى الأثر او رأى ذات الشيء صحيح؟ فمثلا نحن على سبيل المثال لم نرى الدولة العباسية صحيح؟ لكن يأتيني مثلا مؤرخ هذا المؤرخ صادق وليس مؤرخ مؤرخين كثر ثواتر هذا المؤرخ وهذا وهذا وهذا وهذا كلهم يقولون أن هناك دولة عباسية أمي موجود دولة عباسية أم لا هل هناك رجل في التاريخ الاسلامي اسمه عمر بن عبد العزيز طبعا كيف عرفنا من خلال الخبر صحيح لكن لو ذهبنا على سبيل المثال الآن الى منطقة مثلا جرش هل أجزم أن منطقة جرش كانت مسكونة منذ زمن أجزم زورتوا جرش مثلا ام قيس هذه المناطق الاثريه مثلا عندنا في الاردن كيف عرفنا وجود اناس خلال الاثار هل نحتاج الى الخبر لا هذا صدع عقلي انا هناك اناسا طيب من هم هؤلاء الناس احتاج الى الخبر هنا يعني لازم من هناك في هناك ناس اقاموا هذا البناء لكن من هم هنا احتاج الى الخبر والله هل هم الانباط العرب هل هم الرومان هل هم الاتراك الان هذا يختلف باختلاف الواقع والحق لذا لاحظوا أيها الإخوة كل الأدلة لا تخرج عن هذه الأمور وتذكرون أننا شرحنا هذا الكلام في باب مدارك الأدلة التي سبق ذكرها لكن أعدنا شرحها لأهميتها هنا إذن الإمام الغزالي رحمه الله يقولنا لا نحن ندرك وجود الله سبحانه وتعالى لا بالحس لأننا لا نرى ذاته العلي سبحانه وتعالى ولكن نستدل على وجود الله سبحانه وتعالى بالدليل ما هو الدليل؟ الدليل العقلي من خلال الأثر من خلال الأثر نصل إلى المؤثر من خلال الكون نصل إلى المكون من خلال المصنوعات نصل إلى الصانع من خلال المخلوقات نصل إلى الخالق جل جلاله سبحانه وتعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه الآن ربما يضطرنا الكلام إلى أن ندخل في موضوع طويل نوعا ما فأعتقد اننا نتوقف هنا ان شاء الله لهذا اليوم وأرجو أن يكون ما ذكرناه مفيدا ونافعا ان شاء الله ولا نريد في الحقيقة أن نستعجل كثيرا لأن الحقيقة يعني أود أن يكون الكلام واضح ومفهوم ونفتح المجال للأسئلة والأسئلة ان شاء الله تثري الكلام وتثري الحوار بإذن الله سبحانه وتعالى جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ان كان هناك سؤال نجيب ان شاء الله ما في سؤال ننهي باذن الله تفضل يعني اذا قلنا بهلا اشكال لكن يبقى سؤال ايضا قبل الانفجار ما الانفجار الكبير عظيم حدث من شيء هذا الشيء ما سوى في وجوده نحن نقول ان الله عز وجل اوجد العالم من عدم لا يعني أن هناك شيء أوجد منه شيء لا لم يكن موجودا ثم في في في نعم في ربما يعني لا إشكال يعني نحن لو ثبت لدينا الانفجار العظيم نقول أنه لا اشكال معنا ربما يكون تطبيق عليه هذه الآيات لكن كما قلت لك فيها نقص معين من هذه الجهة أنه مل الذي أنشأ هذه البذرة التي نشأ منها هذا الكون بالكامل وهذا فقط سبحانه لكن لو ثبتت لا إشكال بالعكس نحن نسدل بها التغير هل هو عرض؟ التغير عرض التغير هو يا شيخ فرعوا الحركة فرعوا الحركة تمام؟ لما أقول شيء متغير شيء كان من ثم كان هذا فرعوا الحركة الزمان فرعوا الحركة التغير رب ومن خلال التغير نصل الى حدوث صحيح لا لذلك الشيخ الدردير استخدم هذه العبارة لفظة التغير صحيح نعم والله يعني لا يصح يطبق تغيرا على الله اه طبعا تعالى الله, الله. الله تبارك وتعالى في في الحديث فياتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير الصورة التي يعرفون جميل فيأتيهم الله عز وجل أي فيخلق الله سبحانه وتعالى خلقا لما يقول أتان الله عز وجل برسوله ما معنى أن الله عز وجل صار في الرسول هكذا معناها لا بل معناها أن الله عز وجل خلق لنا خلقا هو رسول واضح فكذلك يوم القيامة وهذا حديث مهم جدا في البخاري نعم الله عز وجل يأتينا بصورة يخلق لنا صورة هذه الصورة ليست هي ليست هي الله سبحانه وتعالى عرفنا كيف فإذا هذه الصورة ليست هي الصورة التي هي الله لأنها صورة حادثة مخلوقة فالمسلم السني بمجرد أن يرى هذه الصورة المخلوقة ماذا سوف يقول نحن هنا حتى يأتي ربنا كما ورد في الحديث أنت لست الله قال فيقول في إكمال الحديث فيأتيهم الله بالصورة التي يعرفون ما هي الصورة التي يعرفون ليس كمثله شيء أن الله سبحانه وتعالى بالصفة التي يعرفون بالصفته سبحانه وتعالى ما هي الصفة التي نعرف أيها الإخوة ليس كمثله شيء المجسن يجيز أن يكون الله عز وجل جسما أي جسم لكن لا يعرف ما هو صحيح؟ يعني لو جاءه مثلا جسم معين لكن يعني لا يعرف شكله يمكن أن يخترت عليه بالله أم لا؟ ممكن لأنه يجيز أن يكون الله جسم يجيز وبعد ذلك يقول أنا لا أعرف هذا أم هذا أم هذا لكن أنا كسني لا أخدع بأي جسم يأتي أي جسم لا يمكن أن أخدع به لماذا؟ لأنه ليس كمثله شيء واضح؟ فإذا كان ليس كمثله شيء أي جسم ليس الله لذلك المسلم السني عنده الدجال كذاب حتى وأن لم يرى عينه الطافية حتى وأن لم يرى عينه الطافية كذاب لماذا كذاب جسم كيف يقول أنه إله واضح لكن الله عز وجل أيضا خلق فيه العين الطافية حتى يقول لمن للعوام وللناس اعرف الدجال لكن سمعت الحديث أحوال في يوم القيامة كان كان الله سبحانه وتعالى يأتي, يأتي شخص هو قال أنا الله لكن شخص لا يعني هذا ليس الله يعني أيها كاذب, كاذب هذا ليس الله لكن هو أدركهم أدركه الله أن الله أصلني في الحديث آه لكن ان الله عزو يأتيهم بالصفة التي يعرفون ما هي الصفة التي يعرفون ليس كم فلي شيء ارجع إلى الحديث تجد هذا أنه في الحديث يقول لك أن الله عزو يأتيهم بصورة فيقول لهم أنا الله ويكونوا كاذبا ثم يظهر الله عز وجل لهم بالصفة التي يعرفون ما هي الصفة التي نعرف ما هي ليس كم في شيء لو كنت الصفة هنا الصورة تأتي معنا الصفة تمام؟ لأنه لو قلنا أن الله عز وجل يعني الآن كما قلت لكن مجسم لو جاءت الصفة الصورة الأولى سوف تختلط عليه أم لا تختلط لماذا تختلط لأنه يجيز هذا ويجيز هذا صحيح لكن المسلم السني الذي يملك تصورا واضحا لله أنه ليس كمثله شيء هذا أقل ما يمكن أن يقال إذا جاءتك أي صورة تمام فهو ليس كمثله شيء الشيخ عبدالقادر الجيلاني رحمه الله في القصة المشهورة لما جاءه النور الذي سقط من السماء تذكرنا القصة تعرفونها تمام هذه النور كيف أعرف أنه كذب مخلوق مخلو. نور جسم واضح فإذلك لا يخدع الإنسان شيخنا القواعد المنطقية أو العقلية ككل يعني كان لها صفة الثبوت من, من يعني اجتماع العقلاء عليها أو, أو هي ثابتة بحد ذاتها هي ثابتة بذاتها بغض النظر عن اجتماع العقلاء اجتمع عليها العقلاء أم لا يجتمع عليها العقلاء لا يضرها شيء أبدا هي ثابتة بذاتها الله تعالى. تغير صفات على الله ممكن أن يطبخه؟ هل يتغير؟ لا يتغير سبحانه وتعالى لماذا لماذا لا يتغير لله عز وجل؟ لأنه حادث هذا لو أردنا أن نجيب جوابا كلاميا منطقيا طب لو أردنا أن نسهل أكثر من ذلك لأن صفات الله كمال يا إخوة هل يمكن أن تتغير صفات الكمال؟ تكون صفة كمال ثم تذهب ثم تأتي صفة مكانها ثم تذهب إذا ذهب عن الكامل كماله ماذا يبقى؟ النقص صحيح؟ إذن الكامل لابد أن يبقى كاملا دائما فإذا نقول لو كان الله عز وجل يتغير عليه الصفات نسأل سؤال هذه الصفة تغيرت ومعنى تغيرت أنها لم تكن موجودة ثم وجدت او كانت موجودة ثم ذهبت صح هذا معنى التغير معي يا شيخ محمد ذكوان تمام؟ نسأل التالي نقول هذه الصفة صفة كمال أم لا كمال أم لا كمال هل يمكن أن تكون نقص مستحيل لو كانت نقص لا كفر الإنسان لا لأن الذي يقول ان الله عز وجل ناقص هذا كافر إذا هي صفة كمال طب هذه صفة الكمال إذا لم تكن موجودة ثم وجدت هذا يعني ان الله لم يكن متصفا بالكمال ثم التصف هذا باطل او. كانت صفة الكمال لله ثم ذهبت فهذا يعني أن الله كان كاملا ثم نقص وهذا باطل, باطل. واضح كيف؟ بالطريقة الكلامية على طريقة الشيخ أيضاً وإن شاء الله سوف تأتي معنا أنه كان حادثاً والحدوث على الله المستهيم النور جسم أو عرض؟ النور إذا نظرت إلي من جهة أنه الجسيمات التي تحمله الجسيمات التي تحمله مثلاً الكهرباء أو غير ذلك هذا يكون عرضاً لكن إذا نظرت إليه من جهة أنه هو نفسه هذه الجسمات هي نفسها النور فهذا يكون جسما <تصفيق> واضح إن شاء الله بناء على تعليفنا للجسم ما هو الجسم يقوم بنفسه هل النور يقوم بنفسه أم لا إن قلت نعم فهو جسم إن قلت لا فهو عمر صحيح ما هو شاء الله بالنظر الى ما يكون به نعم السؤال السياسي إذا كان يمكن الجواب يمكن لا يمكن ناجله في مكالمات في مسجلات يا <تصفيق> حتى يعني تبقى هذه التسجيلات ان شاء الله ينتفع بها الاخوه ايضا فيما بعد يعني نبتعد عن الاسئله التي متعلقه بالامور الحادثه ونسال عنها ان شاء الله بعد الدرس يكون ان شاء الله الفائده اكبر وانفع <تصفيق> هل يمكن واحد يكون موجود في مكانين اثنين في نفس الوقت؟ آه جميل سؤال جيد هل يمكن للإنسان أن يكون موجودا لا نقول للإنسان اضرب مثال أبسط من ذلك هل يمكن للكأس هذا أن يكون موجود في مكانين اثنين في نفس الوقت الجواب هذا مستحيل لماذا مستحيل أنت لن تجد يا شيخ كأسا واحدا نفسه في مكانين أنت سوف تجد كأسين. متشابهين في مكان. صحيح؟ لكن نفس هذا الكأس. هذا نفسه. هذا الكأس. ما أتحدث عن شبيهه. ولا أتحدث عن من نفس المصنع. ومن نفس المكان. ومن نفس الشكل. وفي نفس المدة. لا. أنا أتحدث عن نفس هذا الكأس. تمام هو هو. هلوم موجود في مكانين؟ مستحيل. واضح الكلام كيف؟ لأن لو وجد في مكانين فهذا يعني أنه موجود في المكان الأول وليس موجوداً لماذا؟ هو موجود في هذا المكان وهو موجود في المكان الآخر، صحيح؟ إذن هو في المكان الأول موجود وفي نفس الوقت معدوم غير موجود. لماذا؟ لأنه موجود في المكان الثاني، صحيح؟ فنقول تلي لا هو موجود في نفس الوقت في نفس المكان. أقول لك أنت تتكلم عن كأسين ولا تتكلم عن كأسين واحد، وأنت تتكلم عن إنسانين ولا تتكلم عن إنسانين واحد والله تعالى علينا راضح إن شاء الله؟ بقي شيء بزاكم الله خير وضارك الله فيكم وصلي لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وصليه